المو للانتاج الاعلامي والتوزيع أ ش ه أن الله وما وحده ت ه د أن م ح م د عبده ورسوله إما بعد فأهلنا ولكن ح م إ خ و ا ا ل ل هذا ل ه المبارك ل الطيب ل ق ا ا ء و أ س ا ل ه على ا ا ل ل ق ا ء إني ج ز ن ا ت ل م ج ا ل د ر س ا ل س ا د س م ن د ر س ا ل س ي ر ة ا ل ن ب والمسلمين ي ة ط ه ر ة ف إذا والمسلمين والمسلمين عليه والمسلمين ا والمسلمين ت ك ا م ة وبلغ ل عدد ا في الفترة آخر هذه الفترة نحو ستين فردا من الرجال والنساء أ ص ب ح من المتعذر على أ ه ل م ك ة أ ن ي ف ت ق ص ر ا ل إ س ل ا م بتعمله صعب يموت ستين واحد وبالذات أ ن ه م من القبائل ا ل م خ ت ل ف ة ومعظمهم من ا ل أ ش ر ا ف هنا أ ذ ن الله عز وجل لرسوله الكريم صلى الله عليه وسلم بالجهل بالدعوه اذا ندخل ل م ر ح ل ة ج د ي د ة هي م ر ح ل ة ا ل د ع و ة الجهريه لرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المرحلة أو في اوائل ل ل م ر ح ة أ في أ و هذه ا ل م ر ح ل ة أ ع ل ن الرسول صلى الله عليه وسلم دعوته بينما ظل ب ق ي ة المسلمين في س ر ي ة ما ا س ت ط ا ع و وهذا تدرج واضح في توصيل الدعوه ة للنس الرسول صلى ل طيب ا ع للناس ي ه و س م أمر م بالبلاغ يبلغ ل ن كما أمر وسلم فمنوقع أمر الله بالتحديد أقاربهم أن أن أن من يبلغ عليه يبلغ يبلغ صلى الله عليه وسلم دون ب ق ي ة الناس وده نوع من التدرج في إ ي ص ا ل ا ل د ع و ة ا ل ل ن ا س نزلت ا ل آ ي ة ا ل ك ر ي م ة وانذر عشيرتك الاقربيه ا ا ل للذات حذب فطري يعني ا حذبا فطريا وهذا الإجابة القريب حواجل حواجل أقرب ليس بينه وبين الداعية قبلية أو أو إلى الداعية قبلية عنصرية غير ذلك من يحب حبا فطريا فقد تكون ا ل إ ج ا ب ة أ ق ر ب ذ ا التانيه حميه ع ب ل ي ه ل ا ت ا ل ع ا هذا يعطي ل ل د ع ي ة قوه اذ الزائد ا ل د ع ي ه هذا بعيله ك ب ي ر ة أ و ض خ م ة لو آ م ن ت هذه ا ل ع ا ئ ل ة بما يقول أ ص ب ح ت هذه ا ل ع ا ئ ل ة ع ض د ا لهذا الداعيه ا هذا التالتة ا د في د ع و ة الأقارب م ؤ و ل ي ة الداعية أولى على الداعية. كلكم رائع وكلكم مسؤول عن دعيته ومن هنا جاءت أ ه م ي ة ص ل ة الرحم و أ ه م ي ة د ع و ة ا ل أ ق ر ب ي ن تخيل لو أ ن ا ل د ا ع ي ة يحارب في عقر د ا ر ه في داخل بيته أ و عشيرته أ و قبيلته ك ا ر ث ة تخيل زوجته تعوق مسيرته تخيل ابنه يعوق مسيرته تخيل أ ب ا ه يعوق مسيرته أ م و ر تصاعد جدا من طريق الدعم من هنا نقول أ ن هناك ن ق ط ة ب ن ا ئ ي ة ه ا م ة لا بد أ ن نخرج منها من هذا ا ل ن ق ف د ع و ة ا ل أ ق ر ب ي ن أ ه م من د ع و ة الناس ع ا م ة شوف موقف لوط عليه السلام عندما جاء قومه يراودونه عن ب ر س ه ماذا قال لهم قال لو أ ن لي بكم ق و ة أ و اوي الى ركن ي شديد فان لوط عليه السلام لم تكن عائلة ق و يقول فكما ي للأم له أن عائلة لا ينقاموا ذات ناس قوية وقف يقول رسول سنة سنة عن ر س س و و ل الله صلى الله عليه ل م تعليقا عن ه ذ الله ا ك ا ا م رحمة يقول ل ل على لوط لقد كان ياوي إ ل ى ركن شديد كان ياوي إ ل ى الله عز وجل ثم يقول فما بعث الله بعده من نبي الا في ث ر و ة من قومه ش ع ي ب إ ن ا ل إ ن س ا ن يحتمي, يحتمي بعشيرته بقبيلته ما دام لا يتنازل عن شيء من عقوته ومن دينه على النقيض من هذا الموقف ك ي موقف شعيب عليه السلام في قوم شعيب لما ج ا ء إ ل ي ه يعترضون عليه قالوا ولولا رهتك و ولول لرى و ل العائلة الضخمة ا ك ب ي ة التي إليها تأوي رهتك جناك وما أ ن ت علينا بعزيز لذا دعوه ا ل أ ق ر ب ي ن هامه جدا جدا في بناء ا ل أ م م الرسول صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه هذه ا ل آ ي ة ل أ ن ذ ر عشيرتك ا ل أ ق ر ب ي ن تحرك ب س ر ع ة صلى الله عليه وسلم ف ع ش م ك اللمن تامل د ع و م ي ن ا ل ي و و ب ع د ا ن ظ ما لك بالدعم ارسل لما يطلع ا م ي ا ت ك يوم ا ت ي ك ي و ي ا ت ك يوم ياتيك يوم ي ك يوم ي ا و م ياتيك و م ي ا ك يوم ا ت ي ك يوم ي ا ي ك ي و ا ت ي ك يوم ياتيك يوم ا ت ي ك و م ياتيك يوم ياتيك و م ياتيك يوم ياتيك يوم ياتيك يوم ياتيك يوم ياتيك يوم ي ه ت ي ك و م يوم ي ا ل ي ك يوم و م ياتيك يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم ي م ي م أ ن ه ليس لقومك بالعرب ق ا ط ب ة ط ا ق ة إ ذ ن كان أ ب و لهب يسمع ل أ م ر ا ل د ع و ة و ع م ر ا ل إ س ل ا م ولكنه ما اعترض عليه من قبل لم يعترض على الإسلام من يعترض قبل ولم يعترض أ ح د من أ ه ل قريش قبل ذلك مع ا ك ت ش ا ف ه لبعض المسلمين ل ي ل أ ن المسلمين كانوا يكتفون ب أ د ا ب ا ت س ر ب ي ة يعني يعبدون الله عز وجل في ب ي ت ه م ظن اهل قريش كما ذكرنا في الدرس السابق انهم يفعلون م ث ك افعال بعض السابقين الذين تنصروا او اتخذوا ح ل س ن ي ة ت دينهم اهل الباطل لا ينادعون ان تعبد ما تشاء في بيتك دون تدخل المجتمع اما ان يجمع محمد صلى الله على من الناس. في من عليه وسلم الناس و ي ب د أ في دعوته غلاوه عليه ثم يشفه ما يعبدون من دون الله ثم يحكم ا ل ل ه ا ل ذ ي ي ع ب د ه ف ي أ م و ر هذا ه ما ي هو المسلم الذي ي م ن ق ر ي ش ك ا ن ت ه ذ ه م ب ا د ر ة أبي ل ه ي ث م أ د ع ه ا بكلام هذا هو ا ل ف م ا ر أ ي يمكن ان جاء على ب ي أ ب ي هذا هو ا ل م س ج م الذي يمكن ان يكون هذا هو المسلم الذي يمكن ان يكون هذا هو المسلم الذي يمكن ان يكون هذا هو المسلم ولم يدخل في جبل مع أ ب ي لهب وهي ح ك م ة ن د و ي ة ب ا ل غ ة الظرف غير م و ا ف ن ا ل آ ن الجو مشحون الخلاف قريب ليس من ا ل ح ك م ة إ ل ق ا ء ا ل د ع و ة في هذا الجو و أ ب و لهب ع م ر رسول ا صلى الله عليه وسلم وله أ ب د ا ع وله أ ن ص ا ر فليجمع الرسول صلى الله عليه وسلم ا ل ن ا س في ميعاد آ خ ر يبادر هو فيه بالكلام و ي ث ب ق أ ب ا لهب أ و غير أ ب ي لهب من الناس رسول الله جمع الناس م ر ا ثانيه على طعام شفين رسول الله يشرف على الدعم الدعم يكون في الله الدعاء يرثي لياخذ الدعاء يشاهد لياخذ المساعده يخدم ل ي ا خ ا ل م س ا ع ه يهدم لياخذ المساعده يهدم لياخذ المساعده يهدم لياخذ ا ل م ا ع د ه يهدم لياخذ المساعده يهدم لياخذ ا ل م س ا ع ه قال صلى الله عليه وسلم من كلام من ك ل الرسول كلام كلام صلم على المنتهى في خطير و ر ة ف مكة الحمد أحمده وأؤمن ذلك وأتوكل في وأستعينه عليه الوقت قال الحمد لله أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه. وأشهد أن لا إله إلا الله لا وأشهد وحده به أن ش ي خطير ك كلام له جدا في م ك ة وحده لا شريك له هذه يا ثم قال صلى الله يا العزة أنا الأمامة يعبدونها قال الله تقول لك كل صلى وإيه هدى وإيه وإيه هذه عليه ثم وسلم ان الرائد لا يجذب اهله والله الذي لا اله الا هو اني رسول الله اليكم خاصه و إ ل ى الناس ع ا م ة والله لتموتن كما تلومون ولتبعثن كما تستيقظون ولتحاسبن بما تعملون وانها الجنه ابدا او النار ابدا في ذلك خطا قصير جدا ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع مغزر كما فيه الكليات الأساسية للعقيدة فيه مغزر رسالة أ وضع نتيجه ه ق ر ب تقريبا ا الحرب أعلم على آ هذا الخطاب البسيط في ظاهره عميق الدلاله جدا في باطنه حدث موقفان م ت ب ي ن ا ن ل أ ق ا ر ب الرسول صلى الله عليه وسلم الموقف ا ل أ و ل هو موقف أ ب ي طالب قام أ ب و طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي أ ح ب ه حبا يفوق حب اولاده والذي ك ف ل ه بعد و فجر بعبد المطلب أ ب و طالب موقفه يعتبر من أ ك ب ر علامات الاستسلام في التاريخ وقف ا ل أ زوار رسول الله صلى الله عليه وسلم يشجعه بكل طاقاته لكنه ما دخل في دينه أ خ ذ أ ب و طالب كل تبعات الدين ا ل ش ا ق ة وما استمتع ب أ ح ل ا م ا في هذا الدين ت ط ح ي ة دزي جهاد عطاء تعب سهم وسبحان الله لا إ ل ه الا ن ت لا تهدي من أ ح ب ب ت ولكن الله يهدي من يشاء ق ا ل أ ب و طالب فقال ما أ ح ب إ ل ي ن ا معاونتك و أ ق ب ل ن ا لنصيحتك و أ ش د تصديقنا لحديثك وهؤلاء بن أ ب ي ك مجتمعون و إ ن م ا أ ن ا أ ح د ه م غير أ ن ي أ س ر ع ه م إ ل ى ما تحب طبعا يقصد أ س ر ع ه م إلى ا ن ص ر ة إلى ن ص ر ت ك و إ ل ى ن ي و م و ن ب ا و م و ا بان يقوموا بان ي م بان ك ق م و ا بان ي ق و و ا ب ن ي ه و م ا بان ق و م و ا بان ي ق و م ا بان ي ق م ا بان يقوموا بان يقوموا ب يقوموا ا ن يقوموا بان يقوموا ل ا يقوموا ب ذ ن يقوموا بان ي ق و م بان يقوموا بان يقوموا بان يقوموا ل ا ن يقوموا ب ي ق م و ا ب ا يقوموا ب يقوموا ب ا و م و ا بان ي ق و م ا ل ا ن يقوموا بان ي ق و م و أ ب ن يقوموا ب ن يقوموا بان يقوموا بان يقوموا بان يقوموا ب ي لا ت ط و ع ن ي على فراق بن عبد المطلب يعني أ ب و طالب تيقن أ ن هذا رسول ب ن ع ب د الله سبحانه و انه امر بهذا الكلام و الذي ع ت د ي من عندي و أ ن ه صادق لا يجب و مع ذلك يقول نفسي لا ت ط و ع ن ي على فراق بن عبد المطلب اه من ابو طالب تناقض بشع في نفس المقال ما الذي وقف حاجز بينه و بين الايمان التقليد التقاليد إ خ و ا ن ه الله تقديس ر أ ي الاباء و ا ل أ ج د ا د والعائلات حتى و إ ن كانوا م خ ا د ف ا بالحق هذه ا ل ج ر ي م ة يرى مصائب كثيره جدا تحدث ل أ ب ي طالب تحدث لغيره ممن شاروا عن منهج ابائهم وعصر الله ا عز وجل وخالفه منهج رسول ه الكريم صلى الله عليه وسلم م المهم في هذا الفلام وسلم هذا طالب كان واضحا في دفاعه عن رسول الله رسول صلى الله عليه وسلم من أول في في يوم ي أن أول عن من آب جهر فيه الرسول صلى الله عليه وسلم ب ا ل د ع و ة لاقاربه وعلى الجانب ا ل آ خ ر قام أ ب و لهب وظل مصرا على ع د ا ئ ه قال هذه والله السوء خذوا على يده قبل أ ن ي أ خ ذ غيركم فقال أ ب و طالب والله لنن عنه ما بقينا إ ذ ن واضح ان ل إ ن ا ك موقفين لاهل ر س و ل صلى الله عليه وسلم موقف م د ا ش ة يتزعنه ع أ ب و طالب ل م وجعل م ه ا م أبوها جاءت أ ن ينادي ل ل الله, عز أبو الله أن الرسول صلى ه عز أبو يوسع وسلم ا الدعوة ئ ر ة ف ك و ن ب ص يا ح ة أعلى بعد ذلك لكل ل ق بني ي قريش ل لكل ة بكل ب ط و ه الله م فوقف صلى ل ع ه وسلم على جبل ل ا ص فهر ر فجعل ف ينادي يا بني فهر يا بني عدي يا بني هاشم يا بني مخزوب ماذا سمى وسلم الله عليه وسلم على كل بطون قريش حتى اجتمعوا فجعل الرجل إ ذ ا لم يستطع أ ن يخرج أ ر س ل رسولا ي ن ظ ر ما هو يعني امر عظيم جدا وجاء كما يقول ابن عباس في ر و ا ي ة البخاري فجاء أ ب و لهب وقريش سبحان الله يقصد ا ل ز ب ب و لهب للابو لهب كم لي موقف لهذا الحدث فجاء أ ب و لهب وقريش فقال صلى الله عليه وسلم أ ر أ ي ت ك م و أ خ ب ر ت ك م أ ن خ ا ئ ل ا بالوادي تريد أ ن تغير عليكم أ ك ن ت م مصدقين هذا أ م ر خطير جدا يحتاج إ ل ى تثبت ومع ذلك قالوا نعم ما د ر ب ن ا عليك إ ل ا صدقا قال صلى الله عليه وسلم ف إ ن ي مذير لكم بين يدي ح ذ ا ب جديد الرسول صلى الله عليه وسلم هنا ي ك و ن ح ج ة على ق و م ه ا ل أ و ل س أ ل ه م اكنتم مصدقين قالوا نعم ماذا تبنى عليكم ان لم تذكر وهما يعتقدوا تماما اعتقاد ان هذا الرجل لا يذبح ف أ ن ذ ر ه م ب ا ل إ ن ذ ا ر الذي جاء به ف إ ن ي نذير لكم بين هذا ا ل عذاب ا ل ش د ي د إ ذ ا كنتم تصدقون إ ن ذ ا ر ي لكم بخيل و أ ع د ا ء فيجب أ ن تصدقوا إ ن ذ ا ر ي لكم بعذاب ش د ي د إ ذ ا بقيتم على ما أ ن ت م عليه من عباده ا ل أ و ث ا ن وتحكيمها في حياتكم أ ب و ل لها مسكتش ف ب ع ا قال تبدا لك سائر اليوم الهذا جمعتنا فنزلت السوره الكريمه ت ب ّ ا يد ابي لهب وتبدا ل ه لأنه ذ ا ا ل إ ي مشكله ا ا ن ل م ة عند أبي, أبي واضحه ل الشديد ليس لنا بالعرب ب ن طاقة من تغيير المألوف أبي من الركوب بجوار القوي و إ ن كان مخالفا للحق وليس عنده مانع من أ ن يقبل ابن أ خ ي ه أ و يقبل الحق ب ص ف ة ع ا م ة و إ ن كان من أ ق ا ر ب ه ومن عشيرته هذا هو الذي أ ر د ا ه فجعله من الخاسرين الجبن الشديد المقعد عن معاني الصالح إ ذ ن ح ص ل إ ع ل ا ن لقريش و ح ص ل إ ع ل ا ن ل أ ق ا ر ب الرسول صلى الله عليه وسلم خ ا ص ة ق ب ل ذلك ثم جاء بعد ذلك إ ع ل ا ن أ و س ع ا ل إ ع ل ا ن العام ل أ ه ل م ك ة ل ك ر ي ش ولغيرها واضح طبعا التدرج في ا ل د ع و ة الذي قام به ا رسول الله صلى الله عليه وسلم ا ل أ ق ا ر ب ثم ك ر ي ش ثم كل الناس قال الله عز وجل فاصدع بما المشركين عامة للناس、أجمعين. فاصدع يا الله فاصدع بما المشركين صلى دعوة وأعرض عن أجمعين عليه وأعرض عن بالنه تؤمر نسمة وسلم تؤمر واضح كل اللي في هذه الامر ي اني ت فيه ي ن م ت ل الاول ز م ي ن هذا ا م ع هو ة اعلان ل ا ل د ع و ة للناس ك ا ف ة مع خ ط و ر ة هذا الامر الاعراض ث ن ي ا ل عن المشركين بمعنى عدم المشركين يتضمن معنا المشركون استطاعتهم مدى هذه الدعوة بخاني دنيا انه قدر قتال يوقفوا وهذا الله سيحاول وهو هذه وعلى د ه ي ه وسلم و ل الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة ان ل ف ت ر ة يتجنب الصدام مع الكفر ان الصدام ثمانا واعرض عن المشركين حتى لو حدث وحدث بل وحدث فاعرض عن المشركين دي مرحلة معينة دقيقة جدا بتمر بها الدعوة يتجنب عن عن معينة كيدهم تعذيبهم دي دقيقة في حتى قتلهم بتمر الفترة بل لو مرحلة رسول الله حدث وحدث وحدث ظروف حياة هذه صلى ل م بعد سنه لان الرسول صلى الله عليه وسلم صبع بما امر به ماذا حدث في مكه حدث ا ن ت ج ا ر في مكه مشاعر الغضب والاستنكار و ا ل ر ف ب ل ل د ع و ة اجتماعات وتخطيطات ومكائد ومؤامرات قامت الدنيا ولم تقعد في مكه من حرب الحرب لا هوادث فيها المسلمون في مكه لم ي ع ل م و ا اسلامهم ب ان ي ك ن ا ك رسول الله يجب ان يكون هناك رسول الله ي ان يكون ا ل ا ل ل ي ج ان يكون ا رسول الله يجب ان ي هناك ر و ل الله ي ك و ن هناك رسول ا ل ب و رسول الله يجب ان ا ل ل ه يجب ا ي ك و رسول ا ل ل يجب ان ك و رسول الله ي ب ا ي ك و ا ك رسول الله ي ج يكون ه س ل م ي ق ب ان ي ك ا ك رسول ا ل ب ان ك و ن هناك ر س ل الله ك و ن ه ن ا الله يجب ان يكون ه ن رسول الله يجب ان ه ن ر س الله ي ج ا يكون هناك ر و ل ا يجب ان ن هناك رسول ا ل ل ي ج ان يكون ه ن في ك ل م ة و ا ح د ة من الدين م ا تنازل م ا بدل ان يغير م م س ا ع د ة غير م ش ر و ط ة من ابي طالب م س ا ع د ة دون ان يفرض ر أ ي ا او يخطط مستقبلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم او للمسلمين والاسلام يبقى ذ ا ك ن موقف الرسول صلى الله عليه وسلم موقف ابي طالب موقف م ك ة ب ص ف ة ع ا م ة ط ب م ك ة زامن ايه قبل الحديث عن خطه مكه في القضاء على ا ل د ع و ة ا ل ا س ل ا م ي ة ت ع ا ل م ا نبحث في موانع ا ل إ س ل ا م عند أ ه ل م ك ة لماذا لم يؤمن اهل م ك ة يا مقتنعين طرى مش ب ا لماذا د ع و ة ل حاربوا ا ل د ع و ة ولم ينصروها مع ك و م الرسول صلى الله عليه وسلم منهم من داخلهم هل لم يدركوا الحق الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يا ترى نعملهم غسيل نخر معين مقدروش يفهموا معنى ا ل ر س ا ل ة أ ن ا لا أ ع ت ق د هذا مطلق الاسلام في الله على ا ل أ ق ل مع الغالبيه ا ل ر س ا ل ة كانت و ا ض ح ة جدا جدا كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم و ا ل ق ر آ ن كلام معجز وهؤلاء هم أ ه ل ا ل ل غ ة يعني عارفين كويس أ و ي أ ن هذا الكلام ليس من كلام البشر وهم يصدقون تماما أ ن هذا الرسول رسول فعلا ولا يكذب في بالنسبه ليك ب ت ص د ق و حتى من ا ل أ ع د ا ء وقال ابن خلف ان ي ا ب ل الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له اني س ا ق ت ل ك ف ي ق و ل رسول الله صلى الله عليه وسلم بل انا ا ق ت ل ك ان شاء الله و بعد مره الايام وخرج ابن ي ب خلف ي ح ر ب رسول الله صلى الله عليه وسلم في م ق ع ب افلب و ض ر ب ه صلى الله عليه وسلم بسمه اصدق ختشا خفيفا جدا في كتفه ف ع ا د ابن ي ب خلف يصرخ الى قومه فاقول ا ن سيموت من هذا الختش فقال له الناس انه ينهون عليه في هذا الامر بسيط فقال أ ب ي بن خلف إ ن ه قال لي بمكه انا أ ق ت ل ك فوالله لو ب ث ق علي لقتلني سبحان الله س ب ح ن الله سبحان الله سبحان الله س ل ح ا ن الله سبحان الله ي ب ح ا ن الله ي ب ح ا ن الله سبحان الله سبحان الله س ب ل ا ن الله سبحان الله سبحان الله سبحان ا ل م ه س ب ا ن الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله س ل ح ا ن الله س ل ح ا ن الله سبحان الله سبحان الله هناك سبب من الاسباب التقاليد مثل موضوع ابي طالب قلنا التاني سابة ممكن وهناك ذ ه الاسباب ل ب النهاية انهم بالاسلام ل اسلام ل ا قبائل ل ي ة ل ل ق ق ب ب ي ة انك ا ك ث ي ر ة حتى جوا قريش في بطون ك ث ي ر ة شوف أ ب و جهل ماذا كان يقول أ ب و جهل من بني مخزون كان يقول تنازعنا لحم ودم عبد ا م ن ا ف ا ل ش ر ف أ ط ع م و ا ف أ ط ع ن و ا وحملوا فحملنا واعطوا فاعطونا حتى إ ذ ا تحاذينا على الركب وكنا كفر ش ي رهان قالوا لنا نبي ي أ ت ي ه الوحي من السماء فمتى ن ب ر ك هذه يعني كان التنافس ظلم جدا جدا وخلاص يقول اننا قد بلغنا في التنافس الى د ر ج ة م ت ق ا ر ب ة جدا ثم جاء ب أ م ن من المستحيل ان نصل الى ما ظهر اليه فيه فمتى ندرك هذه ثم يعقب ويقول والله لا نؤمن به ابدا ولا نصدقه التعصب لقبليه او لقوميه او لعرق معين هذا التعصب من شيء ا ل ج ا ه ل ي ة و سبحان الله اعداء الامه يستغلون ل هذا المدخل منذ قديم والى ل الان وإلى ق ل التي تفرقة أ و س وخذ رجل هذه من شان الجاهليه القبليه ا ق و م ي ه أ و التمسك باركن معين من الناس ممنعني من الكبر وما أ ك ث ر الذين امتنعوا عن طريق الحق بسبب الكبر ك ي من أ و ل خلق آ د م عليه السلام واذ قمت ل ل م ل ا ئ ك ة ت س ج د و ا ل آ د م فسجدوا إ ل ا إ ب ل ي س ابا بطل ثم واستكبر وكان من الكافرين لان واضح ان الكبر يقود الى الكفر ان ابليس ا د ى واستكبر وكان من الكافرين الكبر كما عرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبر بطر الحق و غ م ت الناس بطر الحق تعرف الحق ثم تنكر هذا الحق و غ م ت الناس اي احتقار الناس شوف كلام الوليد بن النذير الذي حكاه ا ل ق ر آ ن الكريم قال الله عز وجل في كتابه وقالوا لولا نزل هذا ا ل ق ر آ ن على رجل من القريتين عظيم القريتين م ك ة والطائف يرسله في م ك ة العظيم في م ك ة و ا ل و ليد ابن ندوه والعظيم في الطائف هو ع ر و ا بن مسعود الثقفي فيقول ب لو كان ن ز ل على رجل عظيم كنا امنا بهذا الدين طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم اعظم خلق لكنهم يقيسون ا ل ع ظ م ة ب ك ث ر ة الاموال لا بكون الاخلاق والدين والعقيده ة ا ل ل عز وجل يوضح في ك ت ا ب الكريم أ ن الذي يتصل بهذه ا ل ص ف ة الكبر من المستحيل أ ن يتبع الحق قال الله عز وجل ف أ ص ر ف عن آ ي ا ت ه الذين يتكبرون في ا ل أ ر ض بغير الحق وان يروا كل آ ي ه لا يؤمنوا بها وان يروا سبيل الرشد لا يتخذوه ن سبيلا وان يروا سبيل الغني لا يتخذوه ن سبيلا ذلك بانهم كذبوا باياتنا وكانوا عنهم غافلين بنفسه هو الذي سيصرف اولئك الذين تكبرون عن اياته سبحانه من أقدام الزعناء كابل م وتعالى ل ك ا ن دين الإسكام、بنت. الخوف ل م معوق ضخم جدا ا ا ل ل ن ر ا ل د ع ومن ا الخالحة ت و الناس في م ك ة من كان ي خ ا ف على مصالحه ا ل م ا ل ي ة على الأموان هو مستفيد من الوضع الحالي ل م ك ة بحالتها ا ل ك ا ف ر ة بحالتها ا ل ا ش ر ا ك ي ة م ك ة بلد آ م ن ومحط أ ن ظ ا ر اهل ا ل ج ز ي ر ة ا ل ع ر ب ي ة و ا ل ت ج ا ر ة فيها على أ ش د ما تكون ولو حارب العربي م ح م د صلى الله عليه وسلم لتحول البلد ا ل آ م ن إ ل ى بلد الفتن ا ل م ر و ب وهذا جو لا يساعد على ا ل ت ج ا ر ة كما أ ن المشركين الذين يمثلون غالبيه أ و كل سكان ا ل ج ز ي ر ة ا ل ع ر ب ي ة قد ر س ل و ن القدوم إ ل ى م ك ة بعد اسلامها بل وقد يحاصرون م ك ة اقتصاديا ماذا لو آ م ن تاجر من كبار التوجه خارج م ك ة أ ل م يمنع عن م ك ة الطعام و ا ل ت ج ا ر ة وقد حدث ذلك بعد سنوات س ع ل ه ع ن د م ا أسلم ت م ا ل ة ا بن أ س ا ل ملك اليهم رضي الله عنه و ا ب ر ا ه م ن ع ا ل ط ع ا م ع ا ن ف ط ه ف ت أ ذ ى ا ل ن ف ه بذلك اذن شديدا إ ذ ن الخوف على المصالح النبوي و ا ل ش خ ص ي ة والمصالح ا ل ت ج ا ر ي ة كان سببا رئيسا ب ع د م كبول بعض المشركين ف ك ر ة ا ل إ س ل ا م ومن الناس في نفطه ممكن يخافوا على شهواته وموداته ا ل إ س ل ا م د ع و ة إ ص ل ا ح ي ة تدعو إ للفضيله ى ا وتدعو الدعوات ب ع ن المعاصر ل ن و ب التي تمنع الظلم ز ن ا الإباحية ل و والفساد لابد ان تحارب وعلى قدر نظماس الرجل في شهواته على قدر ح ر ب ه للاسلام ك ة موجودة في أهل مكة وموجودة النوانع اهل الاسور التي تلت. الاسور التي سابقت تلت ذي في في وفي وستبقى إ ل ى يوم ا ل ق ي ا م ة الامام سنن اشياء في ا ل ف ط ر ة ا ل ن ف س ي ة للبشر ب ص ف ة ع ا م ة تمنع من الالتحاق بالدعوات الصالحه ة ن ع ر ا عشان نعرف فيه. من الزيال الناس من منعه غبائه وانغلاق فكره عن د خ و س هذا الدين اعتاد أ ن ا ل آ ل ه م ت ع ب د ه فلما جاءه رجل يخبره أ ن الله واحد لا شريك له لم يقبل عقله هذا ا ل أ م ر قال أ ج ع ل ا ل آ ل ه ة إ ل ه ا واحده ان هذا لشيء ع ج ا د ولكن سبحان الله العجيب فعلا أ ن يعتقد إ ن س ا ن ان ف ل ك و ن اكثر من إ ل ه ا ل ق ض ي ة إ خ و ن ه في الله ق ض ي ة ع ق ل ي ة ب ح ت ة قال الله عز وجل ما اتخذ اللهم ن و ل د وما كان معه من اله إ ذ ن لذهب كل إ ل ه بما خلق ولعلى ا بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون دليل ع ق ل ه لو كان ف ي ه ن ا آ ل ه ه الا الله لفشل ذكر فسبحان الله رب العرش عما يصفون المريض أ ن الكفار كانوا يراقبون أ ق و ل ه م و ك أ ن ه م لا يسمعون أ ص ل ا لهم قلوب لا ي ف ق ه م بها يعني مساله عقليه ل ي س ت و ا د ن ا ت لهم قلوب لا ي ف ق ه م و ن بها ولهم أ ع ي ن لا يبصرون بها ولهم آ ذ ا ن لا يسمعون بها اولئك كالانعام بل م م أ ض ل اولئك هم الغافلون كان الكفار يناقضون أ ن ف س ه م في قبول و ح د ا ن ي ت الله عز وجل اسمع إ ل ى قوله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم قل من ا ل أ ر ض ومن فيها إ ن كنتم تعلمون فيقولون لله قل افلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم فيقولون لله قل افلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إ ن كنتم تعلمون فيقولون لله قل ف أ ن اي تسحرون بل أ ن اذا ه م وإنهم بالحق ا ب و ن ي كان الله عز وجل متصرف في كل شيء كما تعترفون لماذا تحكمون غيره هذه هي ا ل ن ق ط ة التي غ ل ق ت عقولهم عن إ ج ا ب ة عنها من الناس من منعه غبائه عن استيعاب ف ك ر ة أ ن الله عز وجل يرسل رسولا من البشر لم يدرك عقله البصير ا ل ح ك م ة من وراء ذلك كانوا ع ا ي ر ي ن و ا ا ع ن ملك وما منع الناس أ ن يؤمنوا اذ جاءهم الهدى إ ل ا أ ن قالوا أ ب ع ث الله البشر الرسولا ي ر ب الله عز وجل عليهم برد عقلي ايضا قل لو كان في ا ل أ ر ض ملائكه يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا ل رسولا لو ن ا د ل م ل ك إ ز ا ي ط ا ر ف تالده إ ز ا ي ط ا ر ف ت ت خ ذ ا ق د و ه إ ذ ا قام الليل ستقول هذا من ش أ ن ه أ ن ا بشر وهو ملك إ ذ ا حارب في سبيل الله إ ذ ا ضحى بنفسه إ ذ ا أ ن ف ق ماله إ ذ ا فعل أ ي شيء في سبيل الله عز وجل فتقول هو ملك و أ ن ا بشر فلا أ س ت ط ي ع أ ن أ ف ع ل فعله ولو أ ن ز ل ه ملكا يتلبس ب ص و ر ة البشر لقال الناس يا ت ر هو ملك ولا هو بشر يلتبس على الناس أ م ر ه م وقالوا لولا انزل عليه ملكا ولو ل أ ن ز لقضي ا ل أ م ر ثم لا ينظرون قضت ح ك م ة الله عز وجل انه اذا نزل الملك على القوم نزل بالعذاب نزل بالهلكه بعد ان ي ك ذ ب الرسول ولو انزلنا ملكا لقضي الامر ثم لا ي ن ذ ر و ن ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا عشان يعرف、لألجون. لجعلناه ل ل ي رجلا ولا لبسنا عليهم ما يلبسون الناس هتتلخبط اخواني الناس مش ت ت ع ر ف ى لسان الملك ولا ذا رسول بشر وهو اصلا ملك هذا طبعا ت ل ق ب ومن الناس من منعه غباؤه من استيعاب ف ك ر ة البعث في اليوم ا ل آ خ ر وطبعا هي كانت من أ ك ب ر المشاكل في هذا الدين الجديد ف ك ر ة البعث هو يقيس ا ل أ م ر بقياساته ا ل م ح د و د ة ولو أ د ر ك قدره الله عز وجل لعلم أ ن ه لا, لا يعجزه شيء في ا ل أ ر ض ولا في السماء يقول الله عز وجل يرصف حالهم و أ ق س م و ا بالله جهد ايمانهم لا يبعث الله م ي م ا ن ه ا قسم اقسموا عليه ن ي يبعث ن ان الله عز وجل عز يموت بلى وعدا ما حقا ولكن ك ث ر الى ن يعلمون ا لا س اولر موقف العاص ا بن وائل او ابي بن خلف رواد اخرى جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويذروه ف يده عظم وهو يفتته في الهواء وهو يقول م خ م د اتزعم ان الله يبعث هذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم يميتك الله تعالى ثم يبعثك ثم يحشرك إ ل ى الناس ونزلت ا ل آ ي ا ت خلدالك ا ل آ ي ا ت تخاطب العقول قال الله عز وجل اولم ير الانسان انا خلقناه من متفه فاذا هو خصيم مبين هذا هو الدليل الاول أ و ل ل الخلق من بدء أ ا الإنسان يرى خلقناه من متفة فإذا من المبين أما متفة قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي انشاها اول مره وهو بكل خلق عليم هذا هو الدليل ا ل أ و ل الدليل الثاني الذي جعل لكم من الشجر ا ل أ خ ض ر نارا ف إ ذ ا أ ن ت م منه توقدون خلق الله عز وجل من الشجر ا ل أ خ ض ر المليء بالله خلق منه النار هو قادر على كل شيء سبحانه وتعالى ثم الدليل الثالث أ و ل ي س الذي خلق السموات ا و ا ل أ ر ض بقادر على أ ن ي ق ل ق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم لخلق السموات ا و ا ل أ ر ض أ ك ب ر من خلق الناس ولكن أ ك ث ر الناس لا يعلمون إ ذ ن هذه ا ل ح ق ي ق ة الذي خلق السموات ا و ا ل أ ر ض قادر على خلق ا ل إ ن س ا ن بلى وهو الخلاق العليم ثم ا ل خ ل ا ص ة إ ن م ا أ م ر ه إ ذ ا أ ر ا د شيئا أ ن يكون لو كن فيكون فسبحان الذي بيده م ل ق و ت كل شيء و إ ل ي ه ترجعون بل إ ن من الناس في أ ه ل م ك ة من كان شديد الغباء حتى اعترض على ا ل ق ر آ ن الكريم نفسه و ا ل ق ر آ ن الكريم كلام الله عز وجل لا يشبهه كلام البشر ولا يستطيعونه لا ي أ ت ي ه ل باطل من بين يديه ولا من خلفه ت ن ج ي د من سكين السنين والعرب في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمون تمام العلم أ ن هذا ليس في مقدورهم وليس في مقدور عموم ل البشر ل الله انها لا ك ن سبحان إنها ت ع ل أ ص البشر و ك ن تعمل ل ق و التي الصدور قالوا عن القرآن في عن أنهم ا ع وقالوا وقالوا كهانة وقالوا أشياء اخرى سنتعرض لها ان شاء الله بالتفصيل لا المهم ان هذه وغيرها كانت موانع عليهم للناس عنه سنتعرض عن حكم سحر أخرى إن أن دعوة الإسلام في هذه العظيمة و ب د أ و ا يخططون ويدبرون للكيس لهذا الدين س ن ة م ا ض ي ة إ ل ى يوم ا ل ق ي ا م ة الحرب بين الحق والباطل و د و ا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء ولكن لا بد لها من حدوث قد ت أ خ ذ صوره م خ ت ل ف ة ولكن لا بد لها من حدوث و ب د أ الكفار في الكيد و س ل ك ا ل س ب ي ل الذي سلكه من قبلهم من الكفار في صدر التاريخ والذي سلكه أ م ث ا ل ه م إ ل ى يومنا هذا والذي سيظل كذلك إ ل ى يوم ا ل ق ي ا م ة س ن ة الله عز وجل و ل م تجد ل س ن ة الله تبديلا و ب د أ و ا ي أ خ ذ ا خطوات م ت د ر ج ة ل إ ي ق ا ف المد ا ل إ س ل ا م ي نفس الخطوات تتكرر في كل زمان انظر الى قوله عبد الجن اتواصوا به بل هم كونوا ط ا غ و ن ي ط ر ى بعضهم وصى بعض بنفس الاساليب ونفس الطرق بتختلف اختلافات ط ف ي ف ة لاختلاف الزمان او المكان لكن نفس الافكار و ا ح د ة ونفس طرق الصد و ا ح د ة ا ل م ر ح ل ة الاولى من مراحل صد ا ل د ع و ة ا ل ا س ل ا م ي ة و ق ف المد الاسلامي ماذا كانت هذه ا ل م ر ح ل ة كانت م ر ح ل ة المحاولات ا ل س ل م ي ة اول حاله المحاولات ا ل س ل م ي ة حول ا و ا حييد الأنصار. الانصار من أ ن ص ا ر رسول الله صلى الله عليه وسلم في م ك ة ا ل م ك ر م ة انما تيجي ر و ا ح د بس الذي يعلن نصرته لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابو طالب ذهبوا الى ابو طالب وقالوا له ان ابن ا خ ي ك هذا وقد اذانا في نادينا ومسجدنا فنهه ا عنا أ ي خلي ب ل ك أ ب و طالب لما استمع على هذه الكلمات ت أ ث ر و ل و د ر ج ة فقال أ ب و طالب لرسول الله صلى الله عليه وسلم إ ن بني عمك هؤلاء زعموا أ ن ك تؤذيهم في ناديهم ومسجدهم فانتهي عن اذانهم رسول ا صلى الله عليه ل و س للسماء فقال ترون هذه الشمس قالوا نعم قال فما أ ن ا ب أ ق د ر أ ن أ د ع ذلك منكم على أ ن تشاولوا منها ب ش ع ل ة يعني لا تقدروا ل ق و ل لا الشمس دي ت ش ع ل ه انا بضل مشاغبه رسيد هذا التنين فقال أ ب و طالب البلد ك أ ب و طالب ت غ ي ر مئه من درب من ش و ي ة كان م ت أ ث ر بكلام قريش وكان عايز يوقف الرسول صلى الله عليه وسلم لمنع الاذى عن قريش ا ل آ ن بعد أ ن ر أ ى ثبات رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابو طالب والله ما كذب ابن أ خ ي قط فارجعوا قاشدين ف أ م ر القوم أ ن يعودوا ويتركوا محمد صلى الله عليه وسلم يبقى صلابة الداعية في الله عز وجل وفي دينه وتعظيمه لأمر الأمانة التي يحملها يلقي صلابة وثقته الله وجل لأمر الأمانة على حوله بآثار عز تنتقل من هذه ا ل ص ل ا ة انتقالا طبيعيا منه إ ل ى ادباعه و إ ل ى أ ح ب ا ب ه و إ ل ى مقربيه بل انتقلت إ ل ى أ ب ي طالب وهو كافر أ ب و طالب كان م ذ د د ا في ا ل ب د ا ي ة لكن إ ص ر ا ر رسول الله صلى الله عليه وسلم جعله يرد أ ه ل الكفر دون إ ج ا ب ة بطلبهم مع أ ن ه لا يرجو جنه ولا يخاف من ن ا ل ص ل ا ة م ن ا ل د ا ع ي ة تؤثر سلبا ولا شك في ذلك على أ ع د ا ئ ه العدو المدجج بالسلاح صاحب ا ل ق و ة والسلطان والتمكين عندما يرى د ا ع ي ة صلبا مستمسكا بمبادئه واسلامه يتزلزل كيانه يتضاءل أ م ا م ا ل د ا ع ي ة مهما كانت هيئته ا ل خ ا ر ج ي ة تمكنني لما ر أ ي ت العدو الذي أ م ا م ك يكثر من الحراسه والجيوش والتحصينات اعلم أ ن ه يخاف منك أكثر أنت مما منه م تخاف فلا ا ا تهتز فشلت ل إذن ح وسيله ل ل ة ا ل ة ا أ أو تخويف أبي و تخويض واستمر الرسول ل تحييل طالب صلى ل ى في ا عليه دعوته وسلم في الاعلان م ح و أو ل السلمية الأخرى أو الثانية محاولة ة متكررة ى مر ل استخدام ن والمكان ي ل الإعنان ة ا س ا ل إ ع ل ا ن لوقف المد ا ل إ س ل ا م في مكه إ ز ا ي يستخدم ا ل إ ع ل ا ن استخدموا ا ل إ ع ل ا م في ث ل ا ث ة محاور ثلاث طرق استخدموا بيها ا ل إ ع ل ا م عشان ي ؤ ا ل د ع و ة ا ل إ س ل ا م ي ة في م ل ن ا ل م ح و ر ا ل أ و ل هو تشويه ص و ر ة ا ل د ا ع ي ة أ م ا م الناس من ا ل د ا ع ي ة ا ل د ا ع ي ة صلى الله عليه وسلم هو الذي أ ع ل ن دعوته اذن ي ش و ي و ن ص و ر ة الرسول صلى الله عليه وسلم حرب إ ع ل ا م ي ة ك ب ي ر ة جدا حرب إ ع ل ا م ي ة ب ق ي ا د ة ا ل و ل ل د بن ن ذ ي ر ة و أ ب ي ل ه ب وغيرهم ب ت ح ا ل ف من قبائل م خ ت ل ف ة لحرب ا ل إ س ل ا م ه د ي ب و لهب هود من بني هاشم وابو الوليد من ن ظ ي ر ة من بني م خ ز و ن يعني بني هاشم على عداوه بني مخزوم اي أ عدم عدل ه و ق ت بينما ص د ط ه لشن حرب ا م ا م ي ة على رسول الله صلى الله عليه وسلم عملوا عملوا م ت ط م ر م وطمر ض م ن معظم الفصائل المكي ة في ذلك الوقت وكان واضح ان الوليد بن م غ ي ر ة هو الذي يتزعم ا هذا ا ل م ؤ ت م ر قال الوليد يا معشر قريش إ ن ه قد حضر الموسم و إ ن وفود العرب ستقدم عليكم وقد سمعوا ب أ م ر صاحبكم هذا يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم ف أ ج م ع و ا فيه ر أ ي واحد ا ولا تختلفوا فيكذب بعضكم بعضا ويرد قولكم بعضه بعضا واضح ان الوليد بن م غ ي ر ة يحارب ا ل إ س ل ا م بذكاء عايز يجمع أ ق و ا ل الناس في قول واحد حتى يكون مقنعا للناس في كلامهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ف أ ن ت يا أ ب ا عبد شمس فقل و أ ق م لنا ر أ ي نقول به فقال بل أ ن ت م قولوا أ س م ع يعني عايز يطلع كل اللي عندهم فقالوا نقول كاهن ب د أ و ا يفكرون في ك ذ ب ة م ن ا س ب ة فالبنى. هم يعلمون أن ما ي أن قالوا و و ل ن ه ه ذ ي س ص ب ا ل ك نقول ه الله م يسترون وجل عن عز الكذب ف ا ل ا ن ق و كاهن الوليد بن م د ي ر ا زكي قال ما هو بكاهن لقد ر أ ي ت ا ل ك ه ا ن ة فما هو ب ز ن ز م ة الكاهن و س ج ع ه يعني الناس مش ت ق ت ن ع لو قلت كاهن م تنفعش ش و ف و ا كذبه ن ي فقالوا نقول مجنون فقال ما هو بمجنون فقالوا ه فما هو ولا ولا سبكم تخلطه طبعا ن كل هذه الأفضل المهم يعني إيه أنه ليس بالجنون ليس ق ا ل و الشاعر ن و فقال ما هو بشاعر قد عرفنا الشعر برججه وقريضه ومقبوضه بالتحقيق عرفنا الشعر بالشعر يعني عرفنا كل أنواع الشعر وهذا ليس شعرا برججه فما وهذا كل ومبسوطه هو ليس قالوا فنقول ساحر قال ما هو بساحر لقد ر أ ي ن ا السحار وسحرهم فما هو بنفسه ولا عقده يا سبحان الله محتسين ايقونه ا ل ل محتسين فعلا مش عارفين يعملوا ايه طيب ماتقولون ا ب ي اريح لكم وتتبعوه وتكون ا ل ن ج ا ة الدنيا و ن ج ا ة ا ل ا خ ي ر ة لكن سبحان الله انغلقت العقول على هذه الحرب قالوا فما نقول يا ابا عبد شمس هم محتسين مش عارفين يعملوا ايه فقال الوليد بن ا ل م ض ي ر ة والله ان ل ا من لقوله ل والله إن ل ح ل ا و ة و إ ن أ ص ل ه لعزق العزق لي ا ل ن خ ل ة و إ ن فرعه لجناه الجناه ليل ما يجنو من ا ل ث م ر وما أنتم أخذ ب انتم ل ل ل بقائلين من هذا شيئا إ ل ا عرف أ ن ه باطل الله وان اقرب القول يعني خلي بالك ودول و إ ن أ ق ر ب القول هو يعلم أ ن هذا القول ليس بصحيح ولكن يعني أ ك ب ر ك ذ ب ة من الممكن أ ن تنطلي على الناس في هذه ا ل ك ذ ب ة و إ ن أ ق ر ب القول أ ن تقولوا ساحر جاء بقول هو سحر يعني ساحر غير طبيعي ساحر غير تقليدي مش بيسحر زي الناس اللي قبل كده عن طريق ا ل ن ف ط و ا ل ع ق ب ولكن فكلام الوريد يعني ولكنه يسحر بقول هو سحر يفرق به بين المرء و أ ب ي ه وبين المرء و أ خ ي ه وبين المرء و زوجه وبين المرء و عشيرته يعني سبحان الله ع ا د ة ه ا ل ه و ب يكذب ومع ذلك تشجع الناس ان هي تكذب عشان تحارب ا ب ع ض ده نهد كتير جدا جدا من الناس اللي تحارب ا ب ع ض فنادل قول الله عز وجل ذ ر ن ي ومن خلقت وحيد تهديد مرعب زرني ومن خلقت وحيد وجعلت له مالا موجوده و بنينا شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع ان ازيل كلا انه كان ل آ ي ت ن ا عنيده كلام على الوليد بن مجيره كلا انه كان ل آ ي ت ن ا عنيده أ ر ق صعودة وشوف بقى التصوير وشوف ف بقى للحلب ن سارهقه ي ة ل ل الوليد ي فيها كان من و الدعوة عملي فكر يحارب ر ازاي أ صعودا ن ه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم ع ب ث وبسر صراع نفسي داخلي عنيف بين علمه بالحق وبين إ م ك ا ن ه له وهكذا نفسيه الكافر ا ل م ض ط ر ب ة ثم م ادبر ذ ا كانت النتيجة ثم واستكبر بعد كل هذا التفكير الشديد الطويل ثم أ د ب ر واستكبر فقال إ ن هذا إ ل ا سحر يؤثر إ ن هذا إ ل ا قول البشر س أ ص ل ي هذا ثقر ه أ م ر من سنن الله عز وجل أ ن يقف الكافرون وهم يعلمون أ ن هذا حق يقفون ويحاربون ا ل د ع و ة بكامل طاقتهم كما فعل ولي م ن مذيره وكما فعل أ ب و لهب وكما فعل غيرهم وسبحان الله مع كل هذا ا ل إ ع د ا د مع كل هذا المؤتمر الضخم الا انهم ليسوا بموفقين ل أ ن الله عز وجل بنفسه يحاربهم الامكانيات ا ل إ ع ل ا م ي ة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كانت أ ق ل بكثير من امكانيات الكافرين ومع ذلك كان يصل إ ل ى الناس لي ب ب س ا ط ة ل أ ن ه يقول الحق وشفان بين الحق والباطل وهي ر س ا ل ة إ ل ى كل ا ل د ع ا ء لا يحبطنك خطوه إ ع ل ا ن المحاربين ل د ع و ة الله عز وجل ولا ت ح ص ل ن الذين كفروا سبقوا إ ن ه م لا يعجزون إ ذ ا أ و ل محور سلكه أ ه ل ا ل ب ا ط ن في حربهم ا ل إ ع ل ا م ي ة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان تشويه ص و ر ة ا ل د ا ع ي ة تشويه ص و ر ة الرسول صلى الله عليه وسلم المحور الثاني كان تشويه ا ل د ع و ة ذاتها تشويه ا ل إ س ل ا م الطعن في أ ص ل ا ل إ س ل ا م و أ ن ه يدعو إ ل ى أ ش ي ا ء خ ر ا ف ي ة ليست ح ق ي ق ي ة فحتى لو لم يكن للناس اعتراض على شخص ا ل د ا ع ي ة فهناك ا تراد على كلام ا ل د ا ع ي ة يعني ا ل إ ع ل ا م في م ك ة كان يضرب ت ا ر ة في شخص الرسول صلى الله عليه وسلم أ و في شخص ا ل د ا ع ي ة و ت ا ر ة يضرب في م ا د ة ا ل ر س ا ل ة أ و في ا ل إ س ل ا م ماذا قالوا قالوا إ ن هذا إ ل ا إ ذ ك ن افتراه و أ ع ا ن ه عليه قوم آ خ ر و ن ان هذا كذب أ ل ت ه ب م س ا ع د ا ل آ خ ر ي ن وقالوا أ س ا ط ي ر ا ل أ و ل ي ن ا ك ت ت ب ه ا فهي تملى عليه ب ك ر ة و أ ص ي ل ة كتب ا ل أ و ل ي ن ا سبحان ت ن س س خ ه ا الله مع أ ن ه م يعلمون أ ن ه أ م ي لا ي ق ر أ ومع أ ن ه م يعلمون حياته من أ و ل ه ا إ ل ى آ خ ر ه ا ولم م مكة ا غادر إ ا قليلا ل و يكن يغادرها بمفرده فكيف عرف كل هذا القران آ ن نعلم أنهم يقولون ن ولقد م إ يعلمه ل بشر س ا عمله ل ل ى يد غ ا مصرين و ب ا ط ب ع م ك ا ذ ب و ن و ي ع ل م و ن ن ه م ولكنهم كما كاذبون قال الله عز وجل وجحدوا بها ا وجل و عز س تشويه ي ايه ق ن انفسهم تاني ت ه ا عملوا ل ف ك ر ة التوحيد برضو دا طعن في اصل الرساله كما ذكرنا بن ق ل ي قالوا اجعل ا ل ا ل ه ة الها و ا ح د ة ان هذا لشيء عجاب هذا الصوت العالي للباطل قد يشتت افكار ا ل ع ا م م ع ل برضو عملوا تشويه ل ف ك ر ة البعث وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل م ن ب ئ ك م إ ذ ا م ذ ق ت م كل ممزق إ ن ك م لفي خلق جديد افترى على الله كذبا تخيل أ ه ل م ك ة يدعون على رسول الله صلى الله عليه وسلم الكذب الذي كانوا يسمونه الصادق ا ل أ م ي ن ا ل آ ن يقولون إ ن ه كذاب أ ف ت ر ى على الله كذبا أن به ج ن ة بل الذين لا يؤمنون ب ا ل آ خ ر ة في العذاب والضلال البعيد عمل تشويه ا ل أ خ ل ا ق ي ا ت و ط ب ا هذا الدين ي ع ن ي مثلا قالوا هذا دين يفرق بين الدين م ر ء و ز ل المرء, وزلده وبين المرء وأهل وهكذا وما جاء دين يجمع الناس مثل دين الإسلام ولكن الإسلام يريد أن الناس على أساس واحد وأهل مثل ولكن على أهل يجمع صفوطهم يريد ويوحشد أن دين دين يوحشد متين يستوي فيه أهل الأرض جميعا الأرض وهو أ س ا س العقيده ة و ذ ا ما تأباه ريش وهكذا يفعل أ ه ل الباطل دائما يكون ا في الله دائما يتهمون ا ل إ س ل ا م في ذاته كما يشوهون ص و ر ة ا ل د ا ع ي ة يشوهون صوره ة الدين يعني الآن نرى الناس يعني ي نرى ت م و ن الدين إ س ل ا م بأنه دين الإرهاب وما جاء الرحمة الإسلام بالجنوب إلى الفكري يتهمونه يدعو دين كدين و م المحور جاء دين يدعو ى التفكر ا ا ل ل كدين س اتهمونه بالتخلط العقلي وما جاء دين الى التعلم والتفكه وعمارة الارض كدين الاسلام يدعو وهو دين كدين ل كذا الثالث من م ح ا و ر الاعلام ل م ح ا ر ب ة ا ل د ع و ة هو محور غير مباشر ولكنه مؤثر جدا المحور ده هو شغل الناس بالباطل من الصعب على القلب ان ينشغل بالباطل ان يلتفت الى د ع و ة ا ص ل ا ح ي ة أو إلى دعوة إلى الحق من الصعب على ا ل إ ن س ا ن الذي غرق في ح ي ا ة اللهو والتفاهه والانحلال ن و ان ل ل م ة يهتم ا ت ف ا ا ي بدعوه ق ش ع ن ه م وقت ولا ل ل قلب لدراسة ا ذ ا ا ل د ي ن التفت إلى ه ذ ه القطة الشيطانية رجل من كفار رجل كريش من تولى ما يسمى ب ا ل إ ع ل ا م المضاد لدين ا ل إ س ل ا م إ ع ل ا م مضاد ب ص و ر ة غير م ب ا ش ر ة هو ل م يطعن م ب ا ش ر ة في دين ا ل إ س ل ا م ل م يطعن في الرسول صلى الله عليه وسلم لكن فقط سيقدم للناس مشهيات وملهيات تشغل الناس في يومهم وليالتهم عرض متواصل اربعه وعشرين س ا ع ة هذا الرجل هو ا ل ن ض ا بن الحارث لعله النار وقف يحادث قريشا عن خطته قال يا معشر قريش والله لقد نزل بكم امر ما اوتيتم له بحيله بعد قد كان محمد فيكم ظلاما حدثا ارضاكم فيكم واصدقكم حديثا واعظمكم امانه حتى اذا رايتم في صبغيه الشيب وجاءكم بما جاءكم به كنتم ساحر لا والله ما هو بساحر وكنتم كاهن لا والله ما هو بكاهن و ك أ ن ه يدافع عن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم أ ن ما جاء به هو الحق ولكنه كابر و ق ل ت م كاهن لا والله ما هو بكاهن و ق ل ت م شاعر لا والله ما هو بشاعر و ق ل ت م مجنون لا والله ما هو بمجنون يا معشر قريش فانظروا في ش أ ن ك م ف إ ن ه والله لقد نزل بكم أ م ر عظيم م ش ك ل ة ك ب ي ر ة يقع فيها الذين يصدون الناس عن الدعوات ا ل إ ص ل ا ح ي ة وبذات ا ل إ س ل ا م ا ل م ش ك ل ة ا ل ض خ م ة أ ن الدعاء إ ل ى الله عز وجل ع ا د ة ما يكونون على ص و ر ة ط ي ب ة جدا تفوق بكثير ص و ر ة أ ه ل الباطل صدق أ م ا ن ة أدب في ا ل م ع ا م ل ة م ر و ء ة في ا ل أ خ ل ا ق تفوق في العلم حسن في المنطق صعب جدا على الناس أ ن تقبل ط ع ن ا في الشخص ا ل د ا ع ي ة وقد يصعب أ ي ض ا عليها أ ن تقبل ط ع ن ا في ا ل ر س ا ل ة ل أ ن ا ل ر س ا ل ة تتوافق مع ف ط ر ة الناس جميعا إذن الالهاء عن الحق كان و س ي ل ة من وسائل الكفر في حرب الاسلام ماذا فعل النضر بن الحارث ذهب النضر بن الحارث الى ا ل ح ي ر ة في العراق يعني حوالي ا ك ت ر من الف وربعمئه كيلو متر يبذل مجهودا ضخما يسافر في ب ع ث ة الى العراق الى البلاد الاجنبيه يتعلم ا جديدا فن الناس على شعب يبذل النظر الحارف اخذ ل ل والوقت والجهد والفكر للصد عن سبيل الله م أموال ا عن ض م ميزنيات والمجون ة هائلة الإباحية لنشر إن ا ل ي ن ك ف ر و ا ل ن سبيل فسينفكونها عليهم الله تكونوا ثم ح س ر ة ثم ي بن و أخذ الحارث ن ظ ر ب ا ل يتعلم أحاديث ملوك الفرس وأحاديث والسيديار أفاطير تارثية جديدة شكايات روايات ملوك الفرس رسطم قصص فيها تشويق وفيها إ ث ا ر ة وفيها جذب للانتباه ف ي ه ا تنشيط للشهوات فيها إ ب ا ح ي ة أ ح ي ا ن ا ً وغموض أ ح ي ا ن ا ً أ خ ر ى وصراع في أ ح ي ا ن ث ا ل ث ة و ر و م ا ن س ي ة في أ ح ي ا ن ر ا ب ع ة وهزل وضحك وكوميديا في أ ح ي ا ن خ ا م س ة وهكذا سيجد ما يوافق كل ذوق ثم عاد النضر بن الحارث إ ل ى م ك ة عاد بهذا التنوير وبهذا التطور وبهذا الرقي في زعمه يرفع الناس في م ك ة الى مستوى حضاره س كما يزعم تحديث للفن في مكة يزعم ثم تحديث في ح بدأ للفن ب ر ضد رسول الفرس ل صلى الله عليه وسلم إذا جلت رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا بالله ه اذا جادا محترما يذكر ويرهب ي ي جنته و ب من ا جلس ا ل ن ظ ر بن الحارث بالقرب منه م يحدث بحديثه الهجري ويمتع الناس برواياته ويقول والله ما محمد ب أ ح س ن حديثا مني ولم يكتفي بذلك ا ل ن ظ ر بل اشترى مطربات راقصات ا راجل خ ي في, في رواياته عيانا بيانا ل النجون فلن الإلهاء والتضميل إمعان حاجة بنفسك تشهده كده زي الفيديو كليب ا ل و ق ت كلما سمع أ ن رجلا ً م ا ل قلبه إ ل ى ا ل إ س ل ا م صلت عليه المطربات و الراقصه يلهينه عن سماع كلام الايمان وكلما نشط ا رسول الله صلى الله عليه وسلم نشط ا النضرب ا ل حارث يعني هناك مواسم و ا ض ح ة ب ا ت ي ا نشط ل ل د ع و ة زي مثلا مسلم الحج في هذه المواسم الدنيا ينشط النضرب ا ل حارث في م ه ي ا ت ه نزل فيه في أ ن ث ا ل ه قول الله عز وجل ومن الناشي من يشتري لهو الحديث ليدل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أ و ل ئ ك لهم عذاب مهين و إ ذ ا تتلى عليه آ ي ا ت ن ا ولى مستكبرا ك أ ن في ابنيه وقرا فبشره بعذاب أ ل ي م وهكذا إ خ و ا ن ي في الله يتواصى الحديث في غيابة الإيمان وبالذات فترات بلهو ولعلنا الباطل بهذا المنهج شغل الناس الحديث. وبالذات في فترات ولعلنا بذلك نفهم أحداثا أهل نفهم شغل بذلك بعضنا خصية على م ف ه م مثلا النشاط ا ل إ ع ل ا م ي ا ل ر ه ي ب في شهر رمضان تكدس ضخم ا ل أ ع م ا ل ا ل ف ن ي ة الملهيه عن أ ي شيء جاد في ا ل ح ي ا ة ملهيه عن الدين وغير الدين برامج حافله ا ر ب ع وعشرين س ا ع ة قنوات ت ل ف ز ي و ن ي ة م ا ح ف ر ه لها تنوع غير مسبوق فيما يقدم أ ف ل ا م تمثليات مسرحيات أ غ ا ن ي فيديو كليب عروض ك ل ا م ي ة زي ما بيسموها توك شوز رياضه فوازير برامج ض ا ح ق ة كل هذا في شهر رمضان شهر الصيام و ا ل ق ي ا ا م و ل ق ر آ ن والذكاء و ا ل ص د ق ة المفروض ان هذا هو اكثر الشهور جديه في السنه المفروض أن المؤمن في هذا الشهر لا وقتاً قلب المؤمن يكون اكثر واطمئنانا يكون رقة وإيمانا وقربا من الله تعالى الشياطين مصفدة و المساجد م ل أ ه و أ ع و ا ن الخير كثر هذه ا ل ث و ر ة ا ل إ ي م ا ن ي ة في قلب المؤمن تلفت أ ن ظ ا ر أ ه ل الباطل فيتحركون بنشاط أ ك ب ر و يكرزون جندهم في هذا الشهر الكريم وهذا لا موقف النضر بن الحارث أ ي ض ا يذكرنا بما يفعلهم اليهود ا ل آ ن في فلسطين اليهود عندما شهدوا تعاطفا كبيرا من الشعب مع ا ل ا ن ت ص ا ة و شهدوا قرب ا من الله و شهدوا عمليات ا س ت ش ه ا د ي ة و شهدوا إ ص ر ا ر ا واضحا على الجهات في سبيل الله شهدوا كل هذا ا ل أ م ر ماذا فعلوا إ ن ه م فكروا كما فكر النضر بن الحارث تمام اذاعوا أ على كل محطات التلفزيون في فلسطين أ ف ل ا م ا ب ا ح ي ة ج ن س ي ة في ف كل ت ر اذن ت تقريبا اليوم سيتعدون اميضر ولو اتعدوا شك ه م و ن ن اذا ا ل بن الحارث حارب الاسلام ب ط ر ي ق ة ما زالت تطبق الى يومنا هذا وستظل تطبق الى يوم ا ل ق ي ا م ة وصدق الله العظيم يقول اتواصوا به بل هم قوم صاغون كنت لا أ ش ع ر أ ن ي قد اطلت عليكم وما زال في ج ع ب ة أ ه ل الكفر الكثير هل ي أ س ت قريش في حرب ه ل ا ل د ع و ة لا ما زال في جعبتها طرق كثيره ل ل م ح ا ر ب ة وطرق خبيثه ة ج د و ش ي ط ا ن ي ة جدا ترى ماذا فعل أ ه ل الباطل بعد هذه المحاولات ا ل ف ا ش ل ة ترى كيف خططوا ل إ ن ه ا ء الوجود الاسلامي في م ك ة ثم كيف دافع المسلمون عن عقيدتهم وكيف ر ب رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ص ح ا ب ه على الصلاه هذا ما سنعرفه إ ن شاء الله في الدرس القادم فستذكرون ما أ ق و ل لكم وأفوض الله الله وجزاكم والسلام ورحمة الله وبركاته النور والتوذيع أمري عليكم مع الإعلامي بصير خيرا كثيرا تحيات إلى إن للإنتاج الله الله بالعباد الله الله